فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل يجوز للخطيب أن ينزل عن المنبر وهو يخطب الجمعة وإذا جاز له ذلك فما السبب الذي يدفعه إلى ذلك لا مانع من نزول الخطيب من فوق المنبر لأي حادث مهم ثم يعود إلى مكانه وقد روى الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما اموالكم وأولادكم فتنة نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولما علم بأن رجلا غريبا يريد أن يسأل عن دينه ترك الرسول الخطبة وجلس على كرسي من خشب وجعل يعلم الرجل ما يريد ثم اتى الخطبة فأتم آخرها الله أعلم